ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا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 لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم كررها إليكم الكفر والفسوق وكررها إليكم الكفر والفسوق والعصيان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 فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي, تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إله أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحو بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ذئب الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسائ يكونوا خيرا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 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا ذا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلناكم شعوَبًا وقبائل لِتَعارَفوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لم تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا وأسلمنا ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسولا لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم ما لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هؤلاء كهم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم.